atætæ ammru allah atætæ ammru allah atætæ ammru allahe fæla tæstæ agjilu ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذرون قسم السماوات والارض بالحق تعالى عما يشركون خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصيم مبين لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تليحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بَالِغِيهِ إلا بشق الأنفس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 وَلَوْ شَاءَ أَلْهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَّكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ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 إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا وتستخرج منه حليّة تلبسونها وترفلك ما فِيهِ فيه ولتبتغوا من فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسيا تميد بكم وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هم يَهْتَدُونَ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ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 لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غير احياء وما يشعرون ان يبعثون الهكم الهو فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إَّهُ لَا يُحِبّ المُسْتَكبِرين وَإِذاَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنْ ومن أوزارهم كاملة ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون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 ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي ويقول أين شركائي ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين Dømmena de sender alle omielene vilkæ%, and sm 야 championsesslyt, det høser ما كنتم تعملون؟ فدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. فدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. فلبئس مثوى فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ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 وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل الا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان الله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 ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون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 ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ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 نسقكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا لبنا خالصا سائغ للشربين. ومن ثمرات النخيل والأعنب تتخذون منه سكرات تتخذون منه سكر ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلَّا نحل أن يتخذ من الجبال بيوتهم ومن الشجر ومن ما يعرشون ثم كل من كل الثمرات فسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه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 وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَفْوَصِكُمْ أَزْوَاجٌ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بنين وجعل لكم مِنْ أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم مِنَ الطيبات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 Borobella, hu methelen, abedem, memluk, kelle, jakkondiruale, xej, hu, fikumin hu sirrua,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 وما أمر الساعة إلا كَلَمْحِ البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ أَلَمْ يَرَوْا møs, الطَّيْرِ møs, فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ møs, اللَّهُ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 من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين og låhuggealele kum, min, kåle, kåre, lele, ugealele kum, min, lgibali, eknene, ugealele kum, sara Zur sig der det er tilfleyEN om det her. SåALLY der er til net repay til. Sådan 我准ίναι die A den humul vi bin kolder af en jomme, blandtag freder og forbered, vil ha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 شوران كان الذين كنا ندعو من دونك فالقوا اليهم القول انكم لكاذبون والقوا الى الله يوم السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون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 فسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدو ورحمة وهدو للمسلمين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 وأوفوا بعهد الله إذا عهتتم ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم وقد جعلتم الله عليكم كفيلة إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ Nåh, hvis jeg vil, så vil du gøre Germaneас blevet. Gud vil gek, men vil engge تعملون وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُونَ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 من الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنفا وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ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 وإذا بدلنا آية مكان آياته والله أعلم بما ينزل قالوا قالوا إنما أنت مفترض بل أكثرهم لا يعلمون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 Lissan الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا lissan عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إن فما يفتر الكذبا الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إل ان اوكره وقلبه مطمئن باليمان ولكن ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب فعليهم غضب من الله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 واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به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 Inn allden, yfteron al Allah, kæth, la yflihun. Meteun, qalilun, vla hum, gæth, alim. Vaa allden, hadun, harrna, ma qasasna, alayka min, qabl. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا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 قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ثُمَّ Ehd إِلَيْكَ mulighet sol rednere إِبْرَاهِيمَ arbejede وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ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 وَلَا det er وَلَا til at holde på dem, og det er ikke til at holde på dem. Et